من رضت عنا شاهد الجنه من رضت عنا شاهد الجنه برك بقبرها وطب الحاضره برك بقبرها وطب الحاضره وشاهد الجنه شاهد الجنه <تصفيق> بل الدين وهلا معدن الحكمه معدن الحكمه وصلك من العصمه من سد بغدا الشبل ولرضع اسمه ولرضع اسمه هذا بن خير الانام يحلف بالمدح الكلام شتخرو للبشر رحمه للبشر رحمه الباري من بع جاري حجه الباري من بع جاري تروى من بحره وطوف الحضره وشاهد الجنه شاهد الجنه لرضات <تصفيق> عنه شاهد الجنه لرضات شاهد الجنة تبرعك بقبرها وطوب بالحضر تبرعك بقبرها وطوب بالحضر وشاهد الجنة شاهد الجنة سلازم تغتنمها وانت بالمشهد خل روحك تشكهمها بساحة المرقب بساحة المرقب لازم تختنمها وانت بالمشهد خل روحك تشكهمها بساحة المرقيد بساحة المرقيد واحتقد ينزل غمها وتبلغ المقصيد جمعة الشكوى وعلمها تنطف وتبرد تنطف وتبرد حابة عطاي المراد حابة بنحير العباد جمع الشدات كل دعى يسعد كل دعى يسعد توسل بجاله واشرح الحاله توسل بجاله واشرح الحاله وانتظر امره الحضر الجنة شاهد الجنه شاهد الجنه ورك قبره وطب الحاضر تبرك بقبره وطب الحاضر وشاهد الجنه شاهد الجنه اطلب الحج اي ما سمعتش قال يا يا يا, يا, يا عن الراح الراح اطلب الحاجات منه لا تظل حائط ما سمعتش قال عن ضاحل ازاي احل واحسن ظن وطيب جنة حاي وأحلى جنة فرح الناظر فرح الناظر جنة البار العظيم على البشر فيها عميم تقفي أهوال الجحيم حكمة القادر حكمة القادر يزورها الجنة وطوف وتمنى يزورها الجنة طوف وتمنى وحضه بالمشري شاهد الجنه شاهد الجنه من ارادت عنا شاهد الجنه التوزيع والهندسه بصوت الرادود الحسيني سيد مصطفى الحسيني كلمات الشاعر الحسيني Qalai Az-Darib Al-Kathomim Qahid al